كنتم على الشفى حفرة على الشفى حفرة من الذهاب فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون والتقون منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا, واختلفوا من بعد ما جاءهم البيلات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض كومة بيض ترجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فدوقوا العذاب بما كنتم في رحمة الله هم فيها خالقون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والله يريد من للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله